بنال بحر بكيه يا شر بحر بكيه لا دت عين ولا دتين بلل القميص في مصر شارع الثالثي من خلاجات الثلاثين شربت الرايد عطيت ريقتي يا حي الميتين كنت في جنايه وبرتين كمل يا شبابك يا شبابتي قالوا لي الله جره قال الرمين قلت, قلت عرفي نعرف يا بيه